وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي وَالْأَبْصَارِ إنا أخلصناهم بقالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن جنات عدن مفتحة له الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب فعندهم قافرات الطرف أتراب هذا ما تعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يطلونها فبئت المهاد هذا فليدوطوه حميم وغساق وآخر من شكله أدواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم طالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم